قال قوله مصدقا عطف على قوله ورسولا لما بين يديه من التوراة ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم من اللحوم والشحوم حلكم ما تقدم تحريمه من اللحوم والشحوم كما أشغل في الآية وقال أبو عبيدة أراد بالبعض الكل يكون على هذا المعنى ولأحل لكم كل الذي أحرم عليكم بسبب بغيكم وتعنتكم أو كل ما أحرم عليكم عن الإطلاق أحله لكم وهذا فيه نظر كما سيأتي لأن بعض الأشياء المحرمة المتقدمة بقيت على تحريمها كالفواحش وغير ذلك من أمور محرمة التي لا يجوز تحليلها وهي محرمه في جميع الملل والشرائع فالصواب أن قوله ونحل لكم بعضا على معناها أي جزء بعض وليس كل الذي حرم عليكم فمما حرم عليهم ما تعلمون من الفجور ومن القتل والسرقة والفاحشة فهذه محرمات لا يجوز استحليلها فهي محرمات في جميع الشرائع والملل فالذي يظهر كما رجح ذلك القرطبي أن بعض على معناها المعلوم وليست بمعنى كل وإن كانت تأتي في لغة العرب بمعنى كل في بعض المواضع لوجود قرائم دال على ذلك كما في قول الشاعر أبا منذر أفنيت في السبغ بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضي حنانيك بعض الشر أهون من بعضي أي أهون من الكل بعض الشر أهون من الكل فهي تأتي في لغة العرب بمعنى كل وأما هنا فلا لأن هناك محرمات في التوراة لا زالت محرمه لا يجوز تحليلها وليس في شريعة عيسى تحليلها مثل ما أشرنا إليها قبله من القتل فلا زال تحريمه جميع من أنه محرم القتل بغير حق وهكذا السرقة وهكذا الفواحش فهذا لا زال تحريمها ولا يجوز تحليلها في ملة من الملل بل هي محرمة جميع الملل والشرائع فإذا بعض على معناها المعلوم وليست بمعنى كل لما سمعت مما ذكرنا لك أن تم أشياء لا يجوز تحليلها في شيء من الشرائع وهل تأتي بعض بمعنى كل نعم تأتي بعض بمعنى كل في بعض المواضع مع وجود القرائن. التي تدل على ذلك كما في قول الشاعر أبا مندر أفنيت أف استبقي بعضنا حنانيك بعض الشر أهو من بعضي أي بعض الشر أهول من الكل استبقي بعضنا حنانيك بعض الشر أهول من الكل فهذا صواب البيت فيه بعض بمعنى كل وأما في الآية فلا وهذا الذي ذكره القرطبي رحمه الله منتقدا على أبي عبيدة رحمة الله تعالى عليهما قال القرطبي وهذا القول غلط من عند أهل النظر أيقول يقول أبي عبيدة رحمه الله وقال أبي عبيدة أراد من بعض الكل يعني كل الذي حرم عليكم قال القرطبي هذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة لأن البعض الجزء لا يكونان بمعنى الكل ولأن عيسى لم يحلل لهم جميع ما حرمته عليهم التوراة فإنه لم يحلل القتل ولا السريقة ولا وغير ذلك من المحرمات الثابتة في الإنجيل مع كونها ثابتة في التوراة وهي كثير وذلك ما يعرف في الكتابين ولكنه قد يقع البعض موضع الكل مع القرينة أثبت هذا رحمه الله ولكنه قد يقع البعض موضع الكل مع القرينة كقوله أبا مندل البيت هذا هو الصحيح فقال أبي عبيدة فيه نظر بل هي على معناها المعلوم فعيسى أحل لهم الشحوم واللحوم التي حرمت بسبب تعنتهم وبسبب ما وقعوا فيه من الشر من البغي كما أشار الله في الآية إلى تعليل التحريم، وقال أبو عبيدة أراد بالبعض الكل. يعني كل الذي يعني كل الذي حرد مع هذا ما صحيح وقد يذكر البعض ويراد به الكل كقول النبي تراك أمكينة إذا لم أرضها أو تربط إذا لم أرضها أو تربط بعض النفوس حمامها أو تربط بعض النفوس حمامها يعني كل النفوس إن هذا تراك وأمكنة إذا لم أرضها أو تربط بعض النفوس حمامها المقصود هنا بعض النفوس أي كل أعني كل النفوس هذا قال ولم يرتضي هذا ابن سيدة وقال ليس هذا عندي على ما ذهب إليها للنغة من أن البعض في معنى كل هذا نقض ولا دليل في هذا البيت لأنها إنما عني ببعض النفوس إنما عنيا ببعض النفوس نفسه، قال عنيا أو عنيا، أمم، لأنه إنما عنيا ببعض النفوس نفسه، قال عنيا أو عنيا في النفوس نفسه، أي نور، أمم، اعترنا بعناية، عن يعني عنا شيء هذا، ما اعترنا هذا الأمر، قصده من القص إنما عنيا ببعض النفوس نفسه نقول عنيا وعنيا يعني قصده <تصفيق> لا لا لا لا عنيا وعنيا اه اه ليش غير صيغة كيف هي عنيا وعندما ن... ماش هذي يعرف هذا ليش عنيا لا لم عن القصة عنيت كذا قصت كذا أم ليش؟ ما. إلا هذا يقال عنيا لأن من الأفعال ملزم للتغيير صغيرا والمقصود بها الفاعل مثل الزكمة نتيجة البهيمة نتيجة البهيمة ما يقال نتجر إذا وجد فهو قليل وإلى نتيجة البهيمة فهو فعل مغير الصيغة والمقصود به المبني المعلوم المبني للفاعل فما بعده فاعل عنية هو عنية ببعض النفوس نفسه لا ما نعنيه قال عنية ببعض النفوس نفسه قصد ببعض النفوس نفسه فهذا يرده بن سيدة أيضا يا أخوان ما يرفضي هذا أبداً تراك وأمكنك إذا لم أرضها أو تربط بعض النفوس حمامها ما بن سيد هو إمام في اللغة رحمه الله فعلى هذا القول فيه نظر هذا القول فيه نظر وهو صحيح أن كل بمعنى بعض بل كل على معناها وإن جاءت بمعنى بعض بد من قرينة تدل على ذلك قرينة قوية تدل على خروجها عن أصلها قال رحمه الله قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم يعني ما ذكر من الآيات وإنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على رسالته وهذا قد تقدم الكلام عليه وجئتكم بآية من ربكم فيكون تكرار تكرارا للتوكيد وإلا قد سبق هذا الكلام وجئتكم بآية من ربكم أي نفس الآيات التي تقدم ذكرها من الإبراء والإحياء والإنباء فهذه آية عظيمة جاء به بها عيسى ولذا تكررها تذكيرا لهذه الأمة بما أجر الله سبحانه وتعالى على يديه من الأمور التي لا يستطيعها البشر فهذا التذكير بهذه النعمة العظيمة بهذه الآية والمعجزة الخارقة التي بواحدة منها يؤمن العباد الذين أراد الله بهم خيرا وموفق للخير واحدة تكفي هي الموت أو كذلك الإبراء أو الإنباء واحدة تكفي لأن يؤمن العباد على مثلها ولكن من سعيد من سعده بطن أمه والشقي من شقيه في بطن أمه لما يحتاج إلى ثلاثة لكن الله يقيم الحجج على العباد يقيم الحجج عن العباد بمثل هذه المعجزات مثل هذه الآيات والدلالات الواضحات يقيم الحجج آية بعد آية وحجة بعد حجة لأن لا يكون الناس حجة على الله بعد الرسول تنقطع الحجج يوم القيامة ما في أحد يقول لا ما... ما جانا يا رب أحد رسول يقولون هذا ويخدبهم أمة محمد تشهد عليهم أنهم كذبا وأنهم ما صدقوا في قولهم بعضهم يريد يخرجوا حتى يوم قيامة يريد يكذب لكن حجة الله قائمة عليه والشوكاني رحمه الله كأنه يمين إلى أن قوله جئتكم بآية من ربكم أي المقصود ما ذكر بعد ذلك وهي قوله سبحانه إن الله ربي وربكم فاعبدوه وجئتكم بآية من ربيكم فاتقوه وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذه هي الآية التي جئت بها وهي إن الله ربي وربكم فاعبدوه وإنما قال كان ذلك آية لأن من قبله من القصر كانوا يقولون ذلك فمجئه قال بما جاءت به الرسل يكون علامة على نبوته هذه آية والأصل في الكلام هو التأسيس لا فعلى قول الشوكان يكون المقصود بالآية إن الله ربي وربكم فما وجه الآية فيها أنه وافقت ما جاءت به الرسل المتقدمة هذه الآية كلهم يدعون إلى هذا وهذا يدعون على علام صدق يدل على العمل الصدق. جئت بعلامة تدل على صدقه. ما هي العلامة دعوتكم إلى ما دعى إليه من قبلي؟ موسى وغير موسى من تقدم إلى ما دعى إليه من تقدم من الأنبياء؟ فهذه علامة على صدقه. وجيءتكم بآية من ربكم أن يدعوكم من هذا الشيء. إن الله رب وربكم فاعبدوه. وكل الرسل تدعو إلى هذا. كل الرسل تدعو لهذا هذا. وهذا يدل على صدقه. وأني صادق في دعوتي لأنني دعوت إلى ما دعى إليه الرسل هذا قول الشوكاني رحمه الله تعالى في الآية والإمام هنا يرى أن المقصود بالآية أي ما تقدم من الآيات الإبراع والإحياء والإنباء فهو محتمل هذا وهذا ولا مانعا من يقول ما قال الإمام الشوكاني رحمه الله أن المقصود بالآية هنا العلامة التي تدل على صدقي أن دعوت إلى التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إن الله ربي وربكم فاعبدوه وهذا في استدلال بتوحيد الربوبي على توحيد الألوهية لأن توحيد ألوهية يستلزم الألوهية فاستدل عليه الصلاة والسلام بتوحيد الربوبي على توحيد الألوهية فأنتم تعتقدون أن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المنعم جل وعلا بالنعم الظاهرة والباطنة فاعبدوه فاعبدوه إذا كنتم كذلك فاعبدوه سذل عليهم بما يؤمن به الخلق أو جل الخلق ويعتقدونه وهو ربوبية الله سبحانه وتعالى على الألوهية فإذا كنا جميعا نعتقد إن الله ربي وربكم كلنا على هذا الشيء إن الله هو الخالق هو الرازق هو الرب هو المحي الممير فإذا نعبده جميعا ولا نشرك معه أحدا فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم وغيره العيادة بالله الصراط إلى جهنم والجحيم هذا كلام جميل لبعض المفسرين رحمه الله تعالى فقال استدل بالربوبية عن الألوهية ودعاهم عن هذه القرية دعاهم إلى توحيد الألوهية عن طريق الربوبية الذي يسلمون له فيه وأنت إذا أردت أن تدعو أحدا دعوه أولا بشيء يسلم لي يسلم به لك يسلم لك فيه ثم انتقل معه بعد ذلك بعد أن يسلم لك أو بعد أن تدعوه في الشيء الذي يسلم لك فيه تقل له ما لا يسلم فيه ويكون بينهما تلازم هذا وهذا كيف تفك هذا عن هذا أنت تعتقد أن الله هو الرب والرازق هو المحي هو المنعم بالنعم الظاهر والباطن ليش ما تعبده وأنت تعتقد هذا وحجه الله قائمة على المشركين حجة الله قائمة على كل مشرك لا ينفق لا ينفق عن حجة الله أبدا قال رحمه الله قولوا تعالى وجئتكم بآية من ربكم يعني ما ذكر من الآيات ما هي الآيات التي ذكرها يعني ما ذكر من الآيات ها عبد العزيز على ما ذكر هنا يعني ما ذكر من الآيات هنا ناس عقل أصابعين وعينك بهذه الإشارة ما عندك سامي الإحياء والإبراء والإنباء هذه آيات عظيمة والشوكالي ماذا قال في الآية هنا وجئتكم بآية من ربكم ماذا قال معنى ذكر الغالثاني لكن مين إلى هذا إن الله ربي وربكم أي جئتكم بهذه العلامة التي تدل على صدق نبوتي أني دعوت إلى ما دعتني الرسل متقدم والكتب متقدمة دعت هذا التي من عند الله والكتب هذا كلام جميل والأصل كلام التأسيس قال رحمه الله يعني ما ذكر من الآيات أو ما ذكر من الآيات وإنما وإنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على رسالته نعم جنس واحد في الدلالة على رسالته وصدق نبوته فاتقوا الله واطيعون ما يفعلوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وانتهوا عما نهى عنه وهذا من أحسن تعريف التقوى فعل ما أمر به الرب سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه مختصر مفيد مختصر مفيد أحسن من تطويلات تعريف التقوى فالتقوى هي فعل ما أمر به والله عما نهى عنه وهو ترك ما نهى عنه فمن كان كذلك فهو تقي وني لله سبحانه وتعالى من كان كذلك فهو تقي وني فالذي يفعل ما أمر الله على مستطاعه وكذلك يترك مانه الله سبحانه وتعالى نزاما نزاما فهذا ولي الله سبحانه وتعالى وهو تقي أيضا فهذه حقيقة التقوى قال فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا استدلال على شيء بشيء إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا استدلال على شيء بشيء ما هو يصلح استدلال بالربوية على الألوهية أحسن هذا استدلال بالربوية على... وهذا تجده كثيرا في محاجة الأنبياء للمشركين إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي هذا أي عبادة الله والتقوى وطاعة رسوله صراط المستقيم وغير هذا ما هو صراط مستقيم هذا في عجاج أي مع وهذا طريق موصل الجهنم وغير الذي ذكرت لكم هذا هو الصراط المستقيم عبادة الله وتقواه وطاعة الرسول هذا صراط المستقيم وما عدا ذلك فهو موصل طريق موصل للجحيم ولا شك في ذلك ماعد ما ما مذكره عليه الصلاة والسلام هذا صراط مستقيم فمن أراد الصراط المستقيم هذا الذي ذكرت لكم تقول الله واطيعوني هذا الصراط المستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه وعبدوه سبحانه وتعالى كل هذا صراط مستقيم أدعوكم إليه وإن ركتم غير هذا فهذا صراط الجحيم قال رحمه الله قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا إلى أي شيء إشارة يا علي هذا إشارة إلى أي شيء إلى عبادة الله وتقواه وطاعة الرسول طاعة الرسل هذا صراط مستقيم أحسن هذا صراط مستقيم هذه الآية إن شاء الله كافية عندما نسأله ما عندك قول أبي عبيد رحمه الله في هذه الآية وَنْ يُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ أي قال بعض بمعنى كل الذي حرِّم عليكم يحله عيسى هذا هذا صحيح هذا غير صحيح أحسن ذا لأن بعض ما تأتي بمعنى كل هذا هو الأصل ولأن عيسى ما حل لهم جميع ما حرمه عليه فبقيت محرمات على ما هي عليه مثل السرقة والفواحش من زنا وغير ذلك والقتل وغير ذلك هالي بقيت على ما هي عليه في التوراة وفي محرمة جميع الملل والشرائعين كل, كل شرائع فيها هذه الأشياء محرمة ما في شريعة جاءت بتحليل الزنا ولا بتحليل القتل والسرقة والفواحش أبدا كلها من عند الله يصدق بعضها بعضا وإنما اختلفت في بعض الأشياء واتفقت في كثير من الأشياء أحسن ذا لكن هل تأتي بمعنى كل في بعض الأحيان آه عنده. لابد من وجود فرائن تدل على لانك ومما يستشهد به في هذا أبى منذرت افنيت فاستبقي بعضنا حننيت بعض الشر أهون من بعضي أي أهوان من الكل بعض الشر أهون من الكل أحسن قول وجئتكم بآية من ربكم ما المقصود بالآية هنا? عند المتأخرين وجئتكم بآية من ربكم ما المقصود بالآية هنا? عند المتأخرين يحتاجون هذا الأسود يلبس ها عندك يا سامة ها قيل العلامة وقيل ها قيل العلامة وقيل أحياء الموتى ايش من العلامة هذه اذا محمد وهو معنى محمد صرح ها عند الاخ ذاك المهري شابوين دروسي شابوين دروسي عندك؟ فضل عندك ها؟ نعم أحسنت إن الله ربي وربكم فاعبدوه أحسنت إلى هذه آية معنى علامة والعلامة هي هذه الذي دعوت إليه ودعت ليه الرسل قبلي هذا علامة على صدقه أحسنت أنت إن شاء الله تكون مسؤول السكنس إن شاء الله عندك الدور ورقة وفيها من ضمنهم أنت هو الواحد مكتوب وضمنه ذكرتك لآن مسؤول السكنس قد تعب شهر قال فيه أعطاني ورقة إن شاء الله عندك الدور لآن إن شاء الله إزاك الله خير إذا انتهى شهرك تبلغنا إن شاء الله نبع غيرك حتى يرتاح الإخوة يكونوا يتعاونوا على هذا والله اليوم فاليوم البلغ ماهش درس إن شاء الله ويكون جنازة ويصطح يذهب يذهب الذي لا يستطيع يريد يبقى هنا يحاول يبقى. نجعل صاحب الباص إن شاء الله يأتي لهم الأخ أحمد يأتي هنا إن شاء الله ويأتي الزاحم الذي يريد يطلع الزاحم ويأتي ألا ما يعراب درجات من قوله نرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا عن درجات محلول به ويصلح أن يكون ضرفا يرفعهم في درجات درجات عالية في أمك عالية ودرجات عالية ومن ذلك نرفع درجات من نشاء قراءة نرفع درجات من نشاء مفعول به ونرفع درجات من نشاء ضرف ومن مفعول به وهنا الذي يظهر أنه ضبط نرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُثِنُوا العلم درجات فيكون الذين آمنوا هو المفعول به ودرجات ضرف يرفعهم أمكنا درجات وعلى القراءتين في الآية المتقدمة نرفع درجات من نشاء ونرفع درجات من نشاء فعلى التنوين ظرف وعلى الإضافة مفعول به وعلى التنوين ظرف والمفعول به من, من نشاء الذي نشاء من يمبرنا نستمين يخوان نرفع درجات من نشاء ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا عن درجات هذا الذي يظهر قال هل الشرك الأصغر إذا ثقل في الميزان ووضع أكثر من الحسنات هم صاحب ويخلل في النار لا لا فلا يخل صاحب الشرك الأصغر في النار أبدا ولا يجوز أن يعتقد هذا لا يجوز أن يعتقد هذا فهو مرتكب لكبيره وهي أكبر الكبائر الشرك الأصغر بالنسبة لكبائر غير المخرجة من المله يعتبر أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر بعض العلم يره substantially أكبر الكبائر هذا الشرك الأصغر من الكبائر التي لا تخرج من الملة فلا يجوز أن يعتقد هذا ولكن صاحبه من أهل العلم من يقول لا يدخل تحت المشيئة بل لا بد أن يؤخذ على الشركة هذا، ثم يكون مآله إلى الجنة. وهذا ترجيح حديث سلام رحمه الله أن صاحب الشرك الأصفر لا يكون تحت المشيئة، وإنما الكبائر دون الشرك الأصفر التي هي غير مكفرة، وأما الشرك الأصفر يحاسب عليه ويعدب عليه، ثم يكون مآله بعد ذلك إلى الجنة، ولا يكون من أهل النار، وإنما يخلد في النار، ومنهم من يقول هو كغيره من الكبائر هو كغيره من الكبائر يدخل تحت المشيئة والذين قالوا لا يدخل تحت المشيئة لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويشرك مصر أو فعل وقبله أن مصرية سيسبك من مصر ويكون نكرة وهذه النكرة ستكون في ساق النفي فتفيد العموم فتشمل شركين الأصغر والأكبر إن الله لا يغفر شركا به شركا به سبحانه أصغر أو أكبر فلا يدخل تحت المشيئة الشرق الأصغر قانو لعموم هذا الدين لأنه سينسبك الفعل وأن المصرية بمصر ويكون هذا المصر مكرة في سياق النفي فيعم الشركين والذي عليه جماهير العلماء أن الشرك الأصغر كغيره من الكبائر يدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله غفر لهذا الرجل وإن شاء عدمه ولكنه على خطر عظيم صاحب الشرك صاحب الشرك الأصغر أما الأكبر فهذا ما فيه إلى النار صاحب الشرك الأكبر الذي يدعو مع الله إله آخر أو يندد بالذبح أو بالاستغاثة الشركية أو بالدعاء الشركي وغير ذلك من الذبح أيضا كذلك الشركي لغير الله سبحانه وتعالى التزلف لغير الله بالدبائي حادم هذا كله شرك لا يدخل تحت مشيئة الله سبحانه فهذا غير صحيح أن الشيخ الأصغر يدخل في الميزان ويخلط صاحبه في النار إذا تقبل في الميزان يخلط صاحبه في النار هذا مو صحيح وإنما صاحبه عند شيخ الإسلام لا يدخل تحت المشيئة لا يؤاخذ بشركه أمم آله بعد ذلك للجنة قال هي يصل في وضع الذين بعد الركوع بعد الرفع من الركوع فالأمر سهل كما يقول أحمد رحمه الله استوى أرسلت بعد الركوع أوردت كل عضو إلى ما كان عليه قبل الركوع على طول من يرى ذلك فالأمر في ذلك واسع فمن ضم بعد الركوع ومن أرسل بعد الركوع فالأمر إن شاء الله في سعى فلا يمكن هذا على هذا، لأن الأدلة وحتملة حتى يعود كن عظم على ما كان عليه، فمنهم من قبل الركوع كان الضم، كان الضم قبل الركوع، ومنهم من حمل على هيئة شخص، على هيئة شخص يكون الإرسال هيئة معلومة إرسال، ما يمشي هكذا ولا شيء يضم هكذا، الهيئة الأصلية أنه يرسل، والأمر صح. وهذا الذي يراه أحمد أن الأمر واسع. قال لو يقوم فينا واعد في دفن الجنازة حتى توفر الموعد البصري مع الموعد الصنعي هذا الاستمرار عليه ليس من السنة. كلما حصل دفن جنازة قام واعظ يعظ الناس هل استمرار على هذا وهو من السنة لكن إذا فعنا أحيانا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل الدبلة حرام الدبلة يعتقدون فيها بعض الاعتقادات الشرقية بعضهم أنه إذا ألبسها ربما تبقى المحبة وتدوم المحبة فيما بينهم فإن كان يعتقد هذا فهي حرام وهذا جعل سبب ما ليس سببا فهو شرك أصغر ويرتقي إلى إن كان يعتقد بذاتها تصنع هذا وتفعل هذا الشيء فبعضهم يعتقد أنه إذا ألبسها الدبلة وعطاها الدبلة خلاص تبقى المحبة فيما بينهم وتستمر المحبة فيما بينهم هذا ليس من أسباب المحبة بين الزوجين أو بين الخاطب المخطوبة أن يعطيها الدبلة هذا سبب شدكي بالله. وإن كان فيه تشبه الكافرين فأيضا يحرم هذا الشيء يحرم فالشخص يبتعد عن هذا الذي فيه ريبة سواء كان من جهة الأولى أو من جهة الثانية يبتعد عنه ألا عين رمضان الأفعال التي هي ملزمة للتغيير صيغة أقرم مرجع مقاعدة أساسية والذي ذكر الرضي رحمه الله في شرح كافية جملة منها لكن أحسن من جمعها صاحب مقاعدة في الحاشية هذا الذي رأيته قبله مقاعدة أساسية جمع نحو خمسة عشر أظن والله أعلم خمسة عشر فعلناه نحو هذا إن لم تكن الحافظان وعلى أساسية بالحاشي الذي عنده القائد يأتي بها نقرأها فيكون عنى والله أعلم يعني إذا كان بمعنى عنيت بالأمر الفلان أي اعتنيت به هذا الذي يلزم التغيير والله أعلم أم بمعنى القصد فالظهر يبقى على قصد عنى نفسه أي قصد نفسه قصد نفسه وهنا كذلك معنى القصد وإنما الذي يلزم صيغة تغيير الصيغة وعنيت بالأمر الفلاني عنيت بأي به فيلزم تغيير الصيغة من الاعتناء بالشيء وهو ملازم نتغيير الصيغة فمن ينظر لنا طاعد إن شاء الله في درس آخر طاعد الأساسية قال لعل أبا عبيدة أراد بغونه كل الذي حرم عليكم أي أن عيسى حل لهم كل ما حرم عليهم من المطاعم والمشار لأنه حل لهم القتل والزنا إنه لا أنه لا أنه حل لهم القتل والزنا وغير ذلك هذا الذي سيحمل عليه نشر فيكون أطلق الكل هنا وأراد يعني الأشياء المحرمة التي هي المقصودة بالكلية هذه التي حرمت عليهم وهي حلال في الأصل يكون أراد هذا. لكن استعمال بعض ومعنى كل فيه نظر. قال هل يجوز أن يكني الإنسان نفسه؟ يكني الإنسان نفسه باسم أمه؟ مثال ذلك أن يقول أبو حليمة ما في مانع؟ ما في مانع؟ سواء كان عنده بنت أو لم يكن عنده بنت يقول كنيته أبو حليمة وأمه اسمها حليمة ما فيه مانع والله أعلم باعتبار أنه إذا جاءت من تسميها حليمة أو إلى أخذ ذلك أخذ ذلك أخذ ذلك أخذ ذلك هذه ابن بعض وجعلها من كنيا هي ما صدرت بأبن أو أم أم كلثوم أبو فلان هذه ضابط الكنية. ما صدرت بأبن أو أمن. أم أما ابن لا. وإن نوجد فهو خلاف العصل والله أعلم إله ونصر أله ونصر لا إله ونصر